وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصر ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا